والتي أحصنت ثرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمتكم وَتَون وَاحدَتَون وَأَن رَبّكُمْ فَعْبدونُون وَتَقَطَّعُون أَمْرَهُ بَيْنَهُ كلُلٌّ إلَنَا راجعون فَمَي يَعْم مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمُِون فَلا قُثْرانَ لِلسَعيهِ وَإِن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 وترى بل وعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كننا ظالمين انكم وما تعبدون من الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة مما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون